الحين. أحسن عبد القدوس لن أعيش فيه جلباب أبي الفصل الثامن كانت نظيرة قد تناقشت مع أخيها عبد الوهاب مناقشة حادة كأنهما يتشاجران كيف يسمح لزوجتي روزالين أن تسافر وحدها إلى أمريكا ولم ينقضي على زواجهما أكثر من أسبوعين أو ثلاث أين الزواج أين ما تطلبهم الحياة من أن يعيش الزوج مع زوجته متقاربين ملقصقين إلى أن يصل كل منهما إلى أعماق بآخر وقد رد عليها أخوها في فطور إن من حقها أن تسافر لترى أمها على الأقل لتحكي لها حكاية زواجها وصاحت نظيرة ثائرة لماذا لم تكتفي بأن تحكي لأمها في خطاب أو برقيه، أو لماذا لم تدع, أمها، لم تدع أمها إلى مصر لترىها وتعيش معها دون أن تتركها تفسد الحياة الزوجية وانتما فيه شهر العسل كانت تستطيع أن تدعو أمها وتقيم معكما هنا في البيت وتخصص لها الحجرة التي تتخذانها حجرة جلوس ولم يكن أبي أو أحد في البيت سيعترض على تشريفها هذا إذا كنتما تريدان توفير نفقات إقامتها في فندق وقال عبد الوهاب وهو لا يزال فاتراً قلت لك أن شخصية الفتاة الأجنبية أو الأمريكية تختلف عن شخصية الشرقية إن شخصية أمينة تختلف عن شخصيتك أنت مثلا وكل ما تعيشين فيه من أراء وتقاليد أحسيس لا تعيشها أمينة وأنا أعاملها بشخصيتها لا بشخصية الفتاة الشرقية وتقاليد الحياة الشرقية وعادت نظيرة تصيح ولماذا طلبتها تسافر وحدها لماذا لم تسافر معها؟ إني أعلم أن من أعز أمنيك أن تسافر إلى أمريكا وقال عبد الوهاب وهو يتنهد كأنه يتذكر أحلامها إنها لن تغيب طويلا قد وعدتني أن نسافر معا في المرات القادمة <تصفيق> وتركته نظيرة وهي ساخطة ناقمة لا عليه ولكن على روزالين لقد أصبحت تناديها باسم روزالين لا باسم أمينة لم تنقدس عشرة أيام أو أكثر بيومين حتى جاءت إلي نظيرة وقالت وهي تلهت مبهورة وإن كانت مبهورة في غل تصور ما حدث ماذا حدث وسكت برها وقلت ضحكا اعملي معروف لا تعذبيني بالتصورات وقالت كأنها لم تسمع كلمتي لقد عادت روزالين من أمريكا ثم ألقت نظيرة بنفسها عن المقض كأنها مهدودة وبدأت تحكي الحكاية. لقد عادت رزالين إليه فجأة دون أن ترسل برقية ليستعد زوجها لاستقبالها وانتظارها في المطار. عادت في بساطة كما سفرت في بساطة فإنها لم تسافر إلى أقصى الدنيا إلى أمريكا كأنها ذهبت إلى خين الخليل في مصر وعادت قد عادت دون أن يبدو عليها أي تغيير نفس الوجه المنصوص الأبيض والشفتين الرفيعتين كأنهم خطان على وجهها والعينين الضيقتين اللامعتين كان كل ما يبدو عليها من تغيير أن ثوبها الذي كان يتدلى حتى قدميها مغالاة في تتبع تقاليد الإسلام قد ارتفع وإن لم يكشف عن ركبتيها كما أن الثوب كشف عن ولم وإن لم يصل حتى كتفيها لا شك أنها عادة تأثرت هناك بالمجتمع الأمريكي وقد عادت وهي تحمل هدايا لكل أفراد العائلة وإن كانت كلها هدايا رخيصة جاءت لكل بنت من البنات ببلوزة فاقعة اللون وجاءت للأم بزجاجة عطر رغم أن الأم لا تتمسك بالعطور وجاءت للحاج عبد الغفور بعده حلقة كاملة غالية نسبيا لم يرى أحد ماذا جاءت به لزوجها منذ جاءت وهي تتقرب تجامل كل أفراد العائلة وتحكي لهم حكاية عن أمريكا وعن أبيها ونظيرة حسب هذا التقارب متعمد ومفتعل لابد أن هناك شيئا عادت به وتريده لنفسها. الى إلى أن عاد أبوها في المساء واستقبلته روزالين في فرحة لعلها أيضا فرحة مفتعل ورد عليها أبوها بترحاب وحنو وابتسامه طيب على إنه رجل طيب وان كانت طيبته لا تؤثر في ذكائه وجلست روزالين معه في غرفة الجلوس كما هي العادة قبل العشاء. وكل أفراد العائلة حولها معاد زوجها عبد الوهاب الذي بقي منعزلا في غرفته. وقدمت له روزالين هديتها وأخذت تحكي له والآخر عن أمريكا وعن أبيها وامه وقالت ضاحكه لقد كانت صورتك التي عرضتها على أبي وأمه أكثر الصور التي أعجبوا بها. لقد أحس بأنك تمثل الشرق كله. وقال الحاج عبد الغفور إني أدعوهما إلى الشرق حتى يكونوا منا واستشرق. لقد أصبحنا نسائب مصر وأمريكا. وبعد كلام كثير، سكتت روزالين برها، ثم قالت في لحجة جادة وعينيها وعيناها الضيقتان تزدادان بريقا لقد عدت من هناك بمشروع أعتقد أنه يهمك. وقال الحاج عبد الغفور باهتمام: خيراً. ودارت روزالين عينيها بين أفراد العائلة الجالسين معها كأنها تتردد ولمح الحج عبد الغفور بذكائه ترددها فقال لها مبتسما ابتسامته الطيبة هل تفضلين أن نكون فريدين بعيدا عن السحام؟ قالت روزالين كأنها قررت لا لا يهم إني أعلم أنه مشروع لا يهمهم لا يدخل في اختصاصاته ولا مانع من أن يسمعوا لعل لهم رأي فيه ولكن الأم كادت تسمع هذا الكلام حتى قامت من الغرفة ولحقت بها ابنتها الكبرى ناومت عودتها أن تعودت لا يسمع أي كلام خاص الحاج عبد عبدالعفور أما نظيرة فقد قررت أن تبقى وتتشبت وتتشبتت بمقادها لأنها تريد أن تعرف وأختها الأخرى بقيت أيضا لتتسلى وكانت روزالين تسكت قليلا حتى كانت تلتقط أنفاسها لتستعد العرض مشروعها ثم استطردت قائلة أن يقدر الأسباب التي دفعتك إلى أن ترفض أن أعمل معك مادم عبد الله يعمل معنا لك حق ولكني من يومها وأنا أفكر في شيء جديد أستطيع أن أقدمه لك لأني مبهولة بنجاحك أقدمه لا لك أعمل لا معك ولكن كعمل خاص بي قد أستطيع فيما بعد أن أتعاون فيه مع زوجي عبد كان أول ما اكتشفت أن الحكومة المصرية تبيح للقطاع الخاص أن يستغل القروض الأجنبية ويعمل بها لحسابه الخاص والقروض الأجنبية تتميز بشروط سهلة لا يمكن أن تتحقق من خلال القروض العادية أنها توفر فترة سماح لها ترد خلالها شيئا مما اقترضته لمدة خمس أو عشر سنوات كما ان فوائد هذه القروض بسيطة إلى حد لا يحصل حسابها وانت لماذا لا تستغل أنت هذه القروض وتقيم بها مصنعا كبيرا رائعا؟ وبدل من أن تقتصر على جمع الحديد الخردة وبيعه تتطور بمشروعاتك إلى تصنيع هذا الحديد ولا شك أنك تعلم أن استغلال هذه القروض يجب أن يكون من داخل الدولة التي, اقترضت، التي أقرضت أي أنك إذا أخذت من القروض الأمريكية فيجب أن تتعامل بما أخذته من داخل أمريكا أي أن يكون الاستيراد من أمريكا ولذلك سافرت إلى أمريكا ولم أسافر لأرى والدتي كما ذكرت وأن كنت قد فرحت برؤيتها لكني سافرت لأستكمل المشروع الذي تمكن من خيالي وأدرس مجالات الاستيراد من أمريكا وقد وصلت هناك إلى العجل إننا لا نستطيع أن نستورد الألات فحسب لكننا نستطيع أيضا استيراد كتل من الحديد مصنعها هنا وقدرت أننا نستطيع أن نبدأ وحصلنا من القروض الأجنبية ولو عشرة ملايين دولار فقط وأنا واثقة ان لك من الاتصالات والنفوذ ما تستطيع أن تصل به إلى كل ما تقتني به وقد أعددت كل ذلك في دراسة المكتوبة سأضعها أمامك وكان الحج عبد الغفور يستمع إليها وهو دهش وإن كان لا يبدو عليه الاهتمام الشديد بينما نظيرة تستمع إليها كأنها تستمع إلى نصابة تبدأ عملية نصب قال الحاج عبد الغفور من خلال اتسامته الطيبة إنك مدهشة رائعة كنت أتمنى أن تكون إحدى بناتي أو, أو حتى أولادي في مثل ذكائك ونشاطك قالت روزالين تتعجله متفائلة ما رأيك في المشروع قال الحاج عبد الغفور ويبعد عنها عينيه: إنه مشروع رائع ومضمون، ولكنك جئت متأخرة فمنذ عام دخل صديقي بهنس في مثل هذا المشروع واستطاع أن يأخذ لنفسه من القروض الأجنبية وبدأ فعلا في إقامة أعمال جديدة وعندما سمعت بداية أنا الآخر في محاولة الحصول على النسبة من القروض مع شريك يفهم في هذه العمليات ولم نأخذ من القروض الأمريكية ولكن من القروض اليمنية وقد تطلب الحصول على هذه القرود جهدا كبيرا ومتاعب استمرت شهورا طويلة ولا شك أنك تقدرين المتعب التعامل مع الحكومة والمبالغ الضخمة التي يكلفها هذا التعامل. ورغم ذلك أقدمت بعد أن أقنعني شريكي ولم نصل إلى استكمال المشروع إلى منذ شهر واحد. وصاحت روزلينك أنها تصرخ إني لم أعلم أنك دخلت في مثل هذا المشروع. وقال الحاج عبد الغفور في هدوء إنك لم تسأليني قبل أن تبدأي في مشروعك. قالت كأنها تبكي. إن زوجي عبد الوهاب لم يقل لي شيئا وقال الحاج عبد الغفور وهو يتنهى التنهيدة كأنه يسف المتعبه إن عبد الوهاب لا يعلم شيئا عن أي شيء وقالت في حدة أي أنك ترفض أن تأخذ مني هذا المشروع وقال كأنه يرسيها إني لا أرفضه وأعلم أن عملاتك من تصل إلى تصل إلى مسبة كبيرة تحقق لك ربحا ضخما لكني سبقتك إليه لا أستطيع أن أبدأ مشروعا وقد بدأته فعلا قالت ورأسها يسقط على صدرها أي لا أمل قال أبي مشفقا عليها فكري, فكري في مشروع آخر وأنا مستعد للتعاون معك أوخذ هذا المشروع وعرضيه على أحد آخر وأنا معجب بك إلى حد أني لا أستطيع أن أصدق أن امرأة تستطيع أن تهب نفسها وتبذل كل هذا الجهد في تحقيق مشروعات رجال الأعمال بل أني, بل أني من دهشتي أحس أنك تظلمين نفسك فقد كنت أعتقد أن كل نساء العالم حتى في أمريكا ليس لهن ما يجردهن ويحقق لهن السعادة إلى البيت والأولاد وقالت روزالين في صغط أنك تعيش أيامك إن كل نساء العالم عملنا في كل المجالات التي كانت قصرة على كل الرجال ثم ابتسمت ابتسامة مسكينة كأنها تذكرت شيئا واستطردت قائلة في صوت الخفيد كأنها تحدث نفسها معدى صديقتي فوزية إنها رغم كل ما تعلمته ورغم كل الشهادات التي تحملها لا تحب أن تعمل وقال أبي مبتسما وهو يرفع لد عن رأسه ربما لأنها عاقل وأكثر واقعية من بقية النساء وأحب أن أقول لك كلمة إن رجل الأعمال لا ينجح أبدا من أول محاولة ولا الثانية ولا الثالثة إنها قد يفشل في عشرات المحاولات إلى أن يوفق في محاولة ويبدأ في بناء مجده. مجدا أنا نفسي فشلت في محاولات كثيرة قبل أن يوفقني الله هل تسمعين عن رجل الأعمال الرائع محمود عبد محمود الذي وصل إلى أنه أصبح يحكم كل مشروعات مصر لقد بدأ بالفشل فشل في عمليات كثيرة منها عملية كان يريد أن يشركني فيها وقالت رزالين واقفة وقالت في انهيار عن إذنك تصبح على خير وصارت إلى غرفتها في خطوة مترنحة كأن أحسسها بالفشل سيهدته وصحت رأها نظيرة وصيحتها فيها رنة الشماتة العاش وقالت رزالين صاخطة بدون أن تنظر إليها مشهت عش واختفت داخل غرفتها وللها بكت على صدر زوجها وسكتت نظيرة وهي تتنهد كأنها تلتقط أنفاسها بعد أن حكت كل هذه الحكاية وأنا اسمعها غارقاً في الدهشة والتعجب وقلت لها لم, لم أكن أعتقد أن هذه المرأة يمكن أن يصل بها طموحها إلى هذا الحد حتى ولو أنها امريكيه وقالت نظيرة في قرف كأنها تصحح معلوماتي انه ليس مجرد طموح انه شذوذ إنها تعيش كل حياتها في شذوذ لقد تركت عائلتها التي تتاجر في الأحذية لتتعلم الطب وبعد أن تعلمت الطب تركت أمريكا كلها وجاءت إلى مصر لتعمل في مكتب إحدى الشركات وتبيع أحذية حملتها معها من بلدها تكشف على مرض اللثه رغم انها لا تستطيع ان تمارس الطب ثم تزوجت اخي لانها عرفت أنه ابن رجل اعمال مليونير وقررت ان تمارس الاعمال امراه غريبة شذا، وستبقى دائما تعيش شذوذا وانا لم انتهي من حكايتها مع اخي بعد انك لا تدري ما حدث بعد ذلك وتنهدت نظيره في اسى ثم استطربت قائله تنهدت نظيرة في أساس ثم استطردت قائلة إني في الصباح فجأت بأمني رأيت رسالين تخرج من البيت وهي تحمل حقائبها قد رأتني ولكنها لم تقل لي كلمة واحدة ولا حتى كلمة صباح الخير ولما اقترب منها وجريت إلى أخي صائحة مرتك رأى حفين وقال ورأسه منهار وعينها تكهدان تمتلقان بالدموع ذهبت إلى فوزيها قلت أتعجله ليفسح لي متى تعود؟ لقد خرجت وهي تحمل حقائبها وقال كأنه يبكي قد لا تعود. وصحت في دهشة لماذا لا تعود؟ وقال أخي وهو منهار طلبت الطلاق. وصرخت هل تلقتها؟ وقال وسام لقد طلبت منها مولا لافكر. ثم انهار أخي قيداً على وجهه كأنه يبكي. ولو أني عندما جلست بجانبه وربط على كتفيه وجدت لا يبكي ولكنه في حالة انهيار وبدأت حس بالغيث والغيث يهرسان عصبي كيف تتبرأ هذه المرأة على طلب الطلاق من أخي قبل أن يمر لشهر ونصف شهر على زواجهما أخذت أخي كأني كأن أخذت أخي كأنها تتذوق طعمه وعندما لم يعجبها طعمه تلقي به في الشارع تحت أقدامها إن أخي يجب أن يعتز بشخصيته يجب أن يكون هو الذي يتحكم ويبقي عليها أو يلقيها كيف تكون هذه الأمريكية هي صاحبة الحق في التحكم كل أمريكا بجلاله أدرها ليس لها الحق أن تتحكم في أخي ولكن أخي منهار إنه يصدم بصدمة أخرى من صدمات الفشل لقد عاش الفشل طوال حياته قد يقضي عليها هذا الفشل الأخير لا لن يطلق روزدين واحسست أني لا أريد الطلاق لأني أتخيل سعادة أخي معها ولكن لأني لا أريد أن تفرض عليه إرادتها سيعود بها إلى البيت ويبقى معها شهور أو أكثر أو أقل ثم يكون هو الذي يفرد إرادته عليها هو الذي يتمدقه ليست هي التي تتمدقه ولكن كيف يستطيع أن يعود بها إلى البيت؟ وفكرت، وفكرت، ثم تركت أخي وخرجت أجري ما أجري من البيت. وبدلا من أن أذهب إلى الجامعة ذهبت إلى أبي في مكتبه. وفوجئ أبي بي حتى خي إليه أن مصيبة قد وقعت لنا. فإن أحدا مننا لا يذهب أبدا إليه في مكتبه. ولكنك تعلم إني أكثر إخوتي جرأة. ولكنك تعلم أني أكثر إخوتي جرأة عليه وصراحة ما لذلك استطعت أن أتجرع على الذهاب إليه في مكتبه وقال أبي وقد صدمته مفاجأة ماذا حدث وقلت وأنا أجلس على المقعد بجانبه قبل أن أحييه أو أستأذنه وأبتسم له ابتسامة تخفف عنه واقع المفاجأة لا شيء ولكنها ليست مجرد زيارة قال وقد بدأ يستريح خيرا ماذا ورائك قلت وانا اقرب وجهي منه وانظر اليه في استجداء عبد الوهاب في أزمة ويجب ان تنقذه قال وقد ازدادت مئنانا وارتاح اكثر كان اي موضوع الوهاب لا يهمه انه في أزمة مستمرة ما هي اخر ازمته قال ك... قلتك اني انا يا عزيزان ان زوجته تطلب الطلاق وهو لا يحتمل الطلاق قال في حده ليطلقها أو لا يطلقها هذا لا دخل لي فيه قالت بلهجة الاستكتاء حضرتك تعلم لماذا تريد زوجته الطلاق لأن حضرتك لم تعطيها فرصة للعمل معك وأنا واثقه إنها لو عملت في مكتبك كسكرتير أو مترجمه أو مستشارة فستعدل عن طلب الطلاق فما رأيك يا بابا لوضعتها عندك في أي وظيفة وصاحبه مستحيل إن شكلها لا يريحني ولا يطمئني على أن أعد إليها بأي عمل وقلت أنا أتظاهر باني أكاد أبكي لقد رأيت عبد الوهاب بعد أن تركته زوجته إنه منهارا إنهارا كاملا لقد صدم بالفشل حضرتك تعلم أنه كان دائما فاشلا وأخشى أن يقضي عليه هذا الفشل الجديد ثم أني متأكدة أن هذا الزواج لن يستمر ولكننا لو عيننا روزالين في وظيفة فإننا نمد في أجله فترة ثم يقع الطلاق، بعد أن يكون عبد الوهاب أقوى على احتماله واعتدل أبي في جلسته وقال وكأنه يلقي علي محاضرة يا ابنتي ما هو الزواج وأن هو يستطيع رجل وامرأة كل منهما ما يريده الآخر لقد تزوجت أنا وأنا أريد من أمك أن تفتح لي بيتا وأن تعد لي الطعام وأن, وأن تنجب لي الأطفال وكانت هي لا تريد إلا الستر والأمان والبيت والأمومة ولهذا وفقنا في الزواج واحتملتني كثيرا واحتملته أما عبداللهاب وزوجته فلم يستطع كل منهما أن يحقق ما يريده الآخر قد أخطأ منذ البداية في فهم وتقدير كل منهما الآخر. إن هذه الأمريكية تزوجته لأنها اعتقدت أنها تستطيع أن تستغله بها. تستغلني. وهو تزوجها لأنه يريد أن يكون كأخيها عبد السلام. يتزوج أميركية كما تزوج أخون بريطانية. لعله يصل إلى تكوين نفسه. ولكن الأمريكية لم تفتح له الأمل. إني خمنت هذا منذ اليوم الأول. الذي سمعت فيه بهذا الزواج لهذا يجب أن ينتهي هذا الزواج أن يقع الطلاق اليوم واليوم أفضل من الغد وقلت له في توسل يا بابا فهمني أنا لا أريد أن يستمر هذا الزواج لكني أريد أن يكون عبد الوهاب هو الذي يطلق وليس هي التي تطلقه هذا أشرف له وأشرف للعائلة وصمة أخي وصمة العائلة. ستعود إليه الآن بعد أن تفرح بالعمل معك. وأنا وافق أنه بعد شهور وربما أسابيع سيطلقها عبد الوهاب. هو الذي يطلقها. وأنا أضمن لك هذا. وبعد الطلاق ستترغ ستطردها أنت طبعا من العمل. وصاح أبي لا يمكن مستحيل. هذا كلام نسوان ولا عبيال. وأنا لا يمكن أن ألوث نفسي بمثل هذه التحويلات. طلاق عبدالوهاب اليوم لا يمس العائلة ما دخل العائلة في كل هذا إني أريد أن يتحمل عبدالوهاب نتائج المحاولات التي يجريها حتى لو فشلت كل تجاربه وهذه تجربة فشلت فلنتركه يبحث عن تجربة أخرى هذا ما تبعون نحوكم جميعا ولا أريد من أحد من العائلة أن يثير أمامي هذا الموضوع وتركوه وحده وهو وحظه ولا أقول هو شطرته لأن نصيبي كان ابنا ليس شاطرا ومع السلامه أريد أن اتفرغ للعمل وقالت نظيره وهي تبدو وكانها منهاره خرجت من عند ابي يائسه مغتاظه اني لن استطيع ان استرد شرف اخي الذي حطمته هذه الامريكيه ثم ألقت نظيره ورأسها بين ذراعيها وبكت بكت فعلا بدوموعا متشنجا والواقع أني أنا الآخر أصبحت مقتاضا من هذه المرأة لماذا تطلب هذه الأمريكية الطلاق دام زوجها ساكتا على كل ما تفعله لتحقيق طموحها. ساكتا على شذبه ذيها وقررت بيني وبين نفسي أن أذهب لملاقات صديقتها فوزي صديقتي فوزية استقبلتني فوزية بابتسامة خبيثة قال أين أنت إني أعرف من أخذك وقلت من وقلت ضاحكا من وفجئت بها تقول ساخرة وبصراحة نظير وبلعت طريق الذي اهتز داخل حلقي من المفاجأة وقلت من دراكي؟ كيف عرفتي قال الضحك إني أعرف كل شيء قصوصا ما يخص أصدقائي وقلت وهي تجلسني على المقاط قد قررت أن أكون صويحا معها. على كل حال لا يهمني أن أحتفظ بنظيرة سرا لنفسي والواقع أني جئت إليك لموضوع يهم النظيرة لماذا تريد صديقتك أمين الطلاق من عبد الوهاب؟ استعملت اسم اميمه لمراضات فوزية واختفت اتزامة فوزية واعتدلت في جلستها قائلة هذا ما يجب أن يتم وقلت انا أغالي في إدعاء الدهشه لماذا؟ لقد كان يطاوعها في كل ما تريده كان يتركها لعملها ويتركها تبيت معك وتركها تسافر وحدها فماذا تريد أكثر من ذلك حتى تطلب الطلاق وقالت في لهجة جادة كأنها هي المسؤولة فقد جاءت أمينة إلى مصر وقررت أن تقيم فيها لأنها أحسد فيها بالأمان والمرأة عندما تتزوج وهي تريد الأمان فإنها تبحث عن رجل عن رجل قوي مكافح يجاهد حتى يضمن لها أنه يستطيع أن يصومها ويؤمنها على حياتها ومستقبلها لقد اعتقدت أمينة أن عبدالوهاب رجل قوي هكذا خيل إليها ربما لتدينه لكنها بعد أن بدأت تعيش معه اكتشفت أنه رجل عاجز يجز وعاطل يعيش أوهامه ولا يعيش الحياة وقد حاول حاولت أن تقنعه بأن يعمل مع أبيه ولكنه لم يقتنع. حاولت هي أن تعمل مع أبيه لعله يلحق بها فلم تستطع حاولت أكثر من ذلك حاولت أن تكون مصيطة لأبيه في تحقيق مشروع ضخم ففشلت ووجدت نفسها ستعيش العمر كله مع هذا العاطل العاجز. تعيش خائفة لا تستطيع الاطمئنان على حياتها ولا على أمنها ولا على متطلبات معيشتها فقررت أن تهرب من هذا الجو المخيف وأن تطلب الطلاق ولا حب. إن السعادة الزوجية لا تتحقق المرأة إلا مع زوج قوي، إلا مع زوج قوي مكافح، عامل يحفر الصخور ليفتح أبواب المستقبل الزاهر كانت تتكلم بحماس كأنها هي التي حرضتها على الطلاق. وقلت كأني رافض للكلامها. إن روزالين تعلم أن عبد في خلاف مع أبيه، وقد قيل لها. وقد قال لها أنه مستعد أن يسافر معها إلى أمريكا ويعمل هناك ويقيم مشروعا ضخما وأنها يستطيع أن يأخذ معه إلى هناك رأس المال الكافي فلماذا لا تستجيب لمشروعات زوجها وطبعه وأحلامه؟ قالت فوزية في حدة كأنها تجتمع الوهاب إنه يعلم أن أمينة لا تريد أن تعود إلى أمريكا بل لم تعد تستطيع وقد سبق أن تقدم إليها خطة كانت تعلم أن كل منهم يريد أن يسافر معها إلى أمريكا ويحصل على الجنسية الأمريكية هناك بحكم الزواج من أمريكي، فكانت ترفضهم فورا ولكن عبد الوهاب لم يقل لها شيئا قبل الزواج إن من طبيعته الصمت الطويل كانت تعتقد أن صمته هو دليل عبر قريته إلى إن خاب أملها فيه قلت كأني اتحداها وأرد على اتهامها لعبد الوهاب بتهام روزلي لقد قيل أنها تزوجته لأنها كانت طمعة في أموال أبيه الحاج عبد الغفور وصاحت فوزية انه ليس طمعا ولكنها حاولت ان تعيش بالحق الذي يكفله لها الواقع إن أموال عبد الغفور هي أموال ابنه عبد الوهاب وبالتالي أموال زوجات ابنه من حق ابنه وحق زوجته أن يتدخل في كل هذه الأموال ويفهم كل قرش فيها حتى يستطيع الاستمرار من بعده إن هذه الأموال والمصانع والشركات ستكون لهم ولأولادهما من بعد وفات الحج فكيف لا يعيشان ويعملان فيها حتى يدمرون المستقبل وحتى يخلد اسم عبد الغفور بعد موته واسم شركاته ومصانع بل واسم أمواله هذا ليس طمان ولكنها مسؤولية مسؤولية الوراثة ولكنها لم تستطع أن تحس بهذه المسؤوليه زوجها لا يعمل وهو لا, يستط... وهي لا تستطيع أن تعمل كانت تتكلم بحماس صارخ نزالين دفاعنا عنها وقلت أنا في يأس هل, هل هناك عمل في ان تعود إليها؟ قالت في حد كانها هي التي اتخذت القرار لا لن تعود وأنا لا أتمنى لها أن تعود وسمعت المفتاح يدور في قفل باب الدخول ودخلت رسالين ونظرت, إلي ونظرت إليها كأني أنظر إلي إنسانة أخرى ليست الإنسان الغريبة الشاذة نم أراها إنسان قاسية تحقق طموحها بقصوتها قلت لها بعد أن صفعتها باللغة الإنجليزية كأني لا أريد أن أسمعها وهي تتكلم بالعكات العربية المكسرة هل أستطيع أن أتحدث إليك؟ وقالت وهي تصافحني ببرود وبالإنجليزية أيضا إذا كنت ستحدثني عن الطلاق الذي أريده من عبد الوهاب فلا داعي قلت أن أتعمد أن أنظر إليها في احتقار فعلاً، <تصفيق> إني أريد أن أحدثك عن هذا الطلاق الذي تريدينه وقالت بعصبية إذن لا داعي وتركتني دون أن توديني بكلمة وجرت إلى داخل البيت فوزية تنظر إلي كأنها شامتة في خيبة أمل خرجت وأنا مقتنع بأن عبدالوهاب يجب أن يطلق فعلا دون البحث الأسباب. أسباب لأن هذه المرأة لا تستحق الزواج السؤال القديم هذا تردد في رأسي ترى ما الذي يجمع بين روزلين وفوزية ويربط الواحدة بالأخرى كل هذا الرباط إن كلاما كثيرا يتردد حول علاقتهما مرأتين في حالة حب إحداهما بالاخرى رغم ذلك فيني لا أستطيع أن أصدق قد نقلت كل ما جرى من كلام بيني وبين فوزي إلى نظيرة قالت نظيرة في غل وغاذ بعد أن بقيت صامتة طويلا لك الحق سأحرد أخي على توقيع الطلاق إن هذا الزواج يعيبه ويعيب العائلة أكثر ما يعبن الطلاق حتى لو كان بناء على طلبها وتم الطلاق منتهى الفصل